بيضا المطربة كاروان ريكورد غني واضحك قد ما تقدر ا و ع ن ا ل أ ي ا م تتكدر غني تلاقي الدنيا تغني وتحد لقالكن افراح <متحدث> و ص س ع د ك ن دايما متهني و ا ر د ى تشوف بالك مرتاح <متحدث> ا <مرتب> و ع الي روح ت ت ح ط ا 「شوف بتطير واتعلم منه العيشه الحلوه والالحان قد تقدر قد تقدر ما ما لكل ش ي ء في الدنيا حدود اعرف ان العمر اطير اللي يروح ما بعمره يعود اضحك دايما عاللي و ح فين 「おーい!<音楽>」